أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أكثر أت... لما حرم ربكم عليكم عليكم أن لا تشركوا به شيء ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا ti ha ramma allahu illa fil haq dhalikum wassakum ۶۶۶ <سؤال> ۶۶۶ حتى يبلغ أشد وأؤمن wa idha وَذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ wa annaha dha وصاكم به لعلكم تتقون وتفصيلا لكل شيء وتفصيلاً لكل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 beat um... E iphantihim laoafilin iphantihim فاو قو دي جان Saun energie zilh zilh ti o buka o ya ti avo a ti robk ya o ma ya وَرُونَ <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ فرقوا sta minhom fi che and um. Oh! e <laughs> l'e وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي Billah lamina la sharika la shirikana. anna an Iyaya wa mamati lillahi rabbil alam. la shall u Qul e ghayrallahi عليها ولا تزروا وازرة وزر ثم إلى ربكم نورجعكم فينبئكم بما كنتم تختلفون le on fun lahti كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج becom ual alone on mm -hmm.